Qaf, ve al-jah, ahem mazrüm minhum. Fakala فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ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 كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ولرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وعلى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 وَنَخْلَبَا سِقَاطًا لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق لول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى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 في غفلة من هذا، فكشفناك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، وقال قري. Allah'ı kıldığın ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكمهلكنا قبلهم من قرنهم. أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلبن ولق السمع وهو شهيد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 جبار فذكر بالقرآن من يخاف عيد